سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أي ذي الناس ليذيقهم بعض الذي عملون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 الدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لهم من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن خَلِئَ أَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ لِيَجِدِ الَّذِينَ آمَنُوا وَالْصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ TVQuran.com